بسم اشتروا به انفسه نخش تشتى جهيا بارد خو بهنرد ب فروت بارخو اش خدي خذي فروتي ابشفروتن بفيتشتى نبوش او جتيا ان يكفرو كفره بكن بما انزل الله بويتشت خذي إنا بحث بحس قران بجاجبار تشوان كفر بقرانك بغيا سبب بغيبو حسد بو جوفبين رابون أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بوان خشنبو حسيدي بو بيغنبار صلى الله عليه وسلم وقت خد تعالى وحي بوهنر بوان نخش بو خذ تعالى شوحي أخو بنت خار بو عبدي أو عبد أو حسك بوان سحكري بغنبار صلى الله عليه وسلم شون نینه، اشبانی اسرائیلیا نینه، ایمان پناین، حسیدی پبر، وان عبدالرس تیز ضانیه راضگویه، به قمبل خدای، خدای هنارت، بس الجهلنده ایمان نی، نیمان اینانو ون چبو سبب و باغی بو يعني فباو یعنی زفری، یعنی جهی زفری، به غضب ابعاج سراته كفر محمد صلى الله عليه وسلم بجأف عجزيها على غضب كتسر عجزيكو باريهن جيخودي تعالى شوان عجز ببو سرهنده شنكوان احكام التوراة بدل كربون توراة بوهرط بو وللكافرين عذاب مهين بمرو عذاب كبت. وان عذاب کوچک و هر و هر خدا نت و اب منت